جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم أعلم بأني مذنب لكنك مني بذلك يا إلهي أعلم آه آه آه مني بذنبي يا إلهي أعلم جهرا دعوتك يا كريم وخفية ذنبي يا الهي عالمو ار يا كبرت في الثلث الأخير تهجداً ذنوب خضع نتندم والدمع يذرف في السجود بحسرة أدعوك يا من تستجيب وتكرم أدعوك وتستجيم وتكرم جهراً دعوتك يا كريم وخثية رفقاً بعبد تاذرين يتألم أعلم بأني مذلب la kinaka oh, inni dhambi, ilahi ilahi فيما مضى مني وما يتقدمون بالعفو والغفران وقبل توبتي أنت الرحيم ومن سواك سيرحمون. Aa, anta rahim, uman ya lem bi annī